أن الكلمات في كتاب الله عز وجل على ثلاث مراتب منها كلمات ظاهره واضحة بينه لا تحتاج إلى شرح ويضاح ومنها كلمات لا فيها ما هو بيّن وظاهر ولكن لها معاني أخرى ومغازي ممكن أن يتأملها من نظر في كتب التفسير نظر في كتب اللغة ونحو ذلك ووقفنا عند هذه المرتبة وكنا قد ضربنا مثلا في قوله سبحانه وتعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أذى في قوله سبحانه تؤزهم أذى وهناك أمثلة كثيرة جدا على هذه المرتبة سيأتي بيد الله شيء منها وأريد أن أمر سريعا على الكلمات التي سمعتم في الحلقة السابقة حتى لا يبقى الذهن مشدودا معها وينتظر ما فيها من المعاني لأن لن نستطيع أبدا أن نعرض لكل هذه الكلمات وبيان ما فيها من المعاني وكيفية فهم هذه المعاني من كتاب الله عز وجل وكذلك من كلام المفسرين حولها فالأمثلة التي قلئت عليكم فيها تؤزهم حرفكم شددنا أسرهم فأجاءها المخاض ولعل هذه الآية فأجاءها المخاض النقطة عندها وقفة طويلة بإذن الله سبحانه وتعالى لبيان دقة كلام السنة رحمهم الله في تفسيرهم لهذه الآيات أيضا كورت كشطت كالدهان لو تأمل الإنسان كلمة كورت في قوله سبحانه وتعالى إذا الشمس, كورت إذا الشمس كورت وفي الآية التي تليها إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت فتأمل كلام المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى كورت ماذا تدل عليه التكوير في أصل اللغة هو يدل على على جعل الشيء مكورا أي, أي مدورا ولذا لما تقف على كلام السلف رحمهم الله وكذا على كلام من بعدهم من أهل العلم في التفسير يقول لكم بأن المراد هنا أن الشمس وكذلك النجوم أنها تلف الشمس والقمر تلف كما تلف العمامة ويقول بعضهم تكور كما تكور الإمامة لكن اللفة تكورت عندما تتأمل في كتب اللغة ستجد أن هذه اللفة تدل على معنيين تدل على معنيين وانظر في كتب أهل العلم ستجد أن هذين المعنيين ثابتين ظاهرين واضحين في كلامهم رحمهم الله فالتكوير يدل بدءا على اللف وعلى الضمي والتدوير ويدل أيضا على الضمحلال النور الذي في الشيء المكور في الشيء المكور فيدل ثالثا على اللف والتدوير ويدل دلالة أخرى على الضمحلال النور والانطفاء وذهاب السطوع الذي كان فيها فالذي يعمل بالشمسي والقمر في يوم القيامة أنها تلف وتدور كما تدور العمامة وأيضا يضمحل هذا النور شيئا وشيئا شيئا فشيئا حتى تنطفئ ما في هذه الكواكب الشمس والقمر ينطفئ ما فيها من النور هذا من جهة معنى كورة وكذلك في قوله سبحانه وتعالى كدرت الانكدار في أصل اللغة لو طلعت عليه هو السقوط بشدة بشدة هو قوة وأيضا الانكدار يدل, يدل على الانكدار ويدل على ذهاب الضوء شيئا فشيئا فهو سقوط شديد يصحبه ذهاب نور هذه النجوم وضم حلال هذه الإضاءة شيئا فشيئا حتى تنطفئ تماما وهذا يدلك على أن الكون بعد أمر الله سبحانه وتعالى بالنفخة العظيمة نفخه الصعب والتي تتبعها النفخة الثانية والتي هي نفخه الموت وصعق الناس جميعا عندنا فزع وعندنا صعق وهذه إن كانت نفخة واحدة أو كانت نفختين الأمر يسير خلاف بين عن العلم ولكن المقصودة بعد نفخة الصعق وبعد موت الخلائق وبعد حدوث الأهوال في هذا الكون يصبح الكون كله من أوله إلى آخره مظلم شديد الظلمة جدا لا نور فيه ذهب نور الشمس وذهب نور القمر وذهب نور النجوم من أولها إلى آخرها فحصل في هذا الكون ظلمة شديدة قاتمه جدا ليس هناك من نور إلا نور جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى ذهب كل نور على وجه هذه البسيطة فلم يبقى إلا نور الله جل في علاه ولذا كما في صحيح مسلم لما سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سألوه عن أين يكون الناس حينما تبدل الأرض غير الأرض حينما تتقلب هذه السماوات وتتبدل هذه الأرض ولا يبقى شيء حينما تتغير هذه الأكوان جميعا من أولها إلى آخرها السماء يحصل فيها ما يحصل الأرض كذلك والكون يحصل فيه هذا التغيير الكبير والرهيب أين يكون الناس قالوا يا رسول الله أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض قال في الظلمة دون الجسر الحديث في صحيح مسلم قال في الظلمة دون الجسر قبل الجسر هناك ظلمة شديدة فالظلمة دون الجسر فهذه الظلمة هي التي تقع في هذا الكون بعد حدوث هذه الآيات العظيمات من تكوير الشمس وانكدر النذوب وما يحصل بعد ذلك من الآيات هذا الكلام تأمله في كلام المفسرين ستجده ظاهرا بينا واضحا في الكتب التي ذكرت لك حتى في قوله سبحانه وتعالى في نفس السورة كشطت وإلى السماء كشطت ما معنى الكشط إذا تأملت معنى الكشط في دورة العرب ستجد الكشط جاء تفسيره في قوله سبحانه وتعالى هذا من تفسير القرآن بالقرآن جاء تفسيره في قوله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كيف طي السجل للكتب طي السجل للكتب كان في القديم يضع السجل كان في القديم ياتون بالجلد الذي يكون على ظاهر الكتب يكون في من جهة الأرض ثم يؤتى بالكتب إن كان مثل هذا الكتاب أو غيره يؤتى ويوضع هكذا عبارة عن أوراق ليس فيها جلادة فتطوى هكذا فتطوى الكتب بالسجل هكذا يوم نطوي السناء كطي السجل للكتب فالسجل يطوي الكتب يطوي الأوراق هكذا فالله سبحانه وتعالى على جهة تليق بعظمته سبحانه وعلى صفة لا نعلمها ولا ندرك كيفيتها يطوي جل في علا هذه السماوات السبع من أولها إلى آخرها يطويها طويا بين لنا صفة هذا الطوي بقوله سبحانه وتعالى وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت معنى كشطت في لغة العرب أي كشئت وأزيلت كما يزال الجلد من على ظهر الكتاب وكما يزال جلد البعير من على لحمه فالبعير إذا أراد العرب أن يسلخوه فإنهم يزيلون هذا الجلب من على اللحم ويسمون هذا الفعل كشطن يسمون هذا الفعل كشطن وهو يشبه السلخ الآن لعموم البهائم. هذا السلخ الذي يقع للبهائم تسميه العرب إذا كان للبعير لأنه له ستة خاصة لرقة جلد البعير يسمونه كشطن فالله سبحانه وتعالى يكشط هذه السماء من على وجه هذا الكون يكشط هذه السماء من على وجه هذا الكون فيطويها سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وهذا هو بيان قول الله سبحانه وتعالى وإلى السماء كشطت, وإلى السماء كشطت. فهذا الفعل وهذه المرحلة هي من اواخر ما يقع من حال السماء لأن السماء تمر بمراحل عظيمة جدا في يوم القيامة بدءا من الانفطار إذا السماء انفطرت في بداية الأمر الانفطار الذي هو بداية الانشقاق ثم بعد ذلك يقع الانشقاق إذا السماء انشقت ثم بعد ذلك يحصل ما يلي ذلك حتى يقع ما قال الله سبحانه وتعالى عنه في سورة عم وفتحت السماء فكانت أبوابا أي أصبحت السماء كل السماء من أولها إلى آخرها أطبحت السماء كلها أبواب لأن الملائكة تنزلون منها كما قال الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام أي ينزل الغمام الأبيض فيفتح هذه السماء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلها بعد أن تكون أبواب يتنزل الملائكة من خلال هذه السماء ثم بعد ذلك يحصل طي السماء الذي أخبر الله عز وجل عنه في هذه السورة أو في السورة في الأخرى هذا معنى لقوله سبحانه وتعالى كشقت في سورة التكوير كذلك لو تأمذ كلمة الدهان الصمد الدهان فيه شيء من الزيت فهذا السماء أنه يط... أنها تتغير هذه الزرقة وهذا الصفاء الذي في السماء لا يبقى هكذا أبدا وإنما يتقلب لون السماء فتصبح في لونها كالورد أي فيه شيء من الحمرة وهذه الحمرة ليست صافية لا وإنما حمرة فيها شيء من الدهن وتأمل قول الله عز وجل في سورة الرحمن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان تأمل كلام المفسدين في هذه الآية بل تأمل كلام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في إدراك معنى ما يقع على السماء في ذلك اليوم العظيم ثم أيضا كذلك تأمل ما بعدها الصمد ما الذي يعنيه الصمد؟ كلمة الصمد عندما تنظر في لغة العرب يقول لك الصمد هو الذي لا جوف له الصمد هو الذي لا جوف له هذا اصل كلمة في لغة العرب كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين الصمد هو الذي لا جوف له ما معنى هذه الكلمة عندما نريد أن نفسر الله الصمد سبحانه وتعالى هم يريدون بهذا الصمد الذي لا جوف له لأن الذي لا جوف له لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى غيره لا يحتاج إلى غذاء لا يحتاج إلى إخراج ونحو ذلك هذا في العرب استطلق على الصمد نوع من الصمدية أنه لا يحتاج إلى غيره بل يحتاج غيره إليه لا يحتاج إلى غيره بل يحتاج غيره إليه فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل الخلق من أولهم إلى آخرهم لا حاجة له بأحد من الخلق كائنا من كان لا من الأمدياء ولا من الملائكة ولا من غيرهم من البشر أبدا وإنما الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم يحتاجون أن يصمدوا إليه سبحانه وتعالى ولذا قال هنا الله الصلب أي أنه مستغني عن كل الخلق لا حاجة لأحد من الخلق عنده سبحانه وتعالى وإنما الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم يحتاجون إليه في كل أمورهم صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها يحتاجون إلى أن يصمدوا إليه سبحانه وتعالى هذا بعض معنى كلمة الصمت ولك أن تتأمل هذا المعنى جليا أيها المؤمن أيها المبارك في قوله سبحانه وتعالى الله الصمت لأن هذا المعنى يستقر في قلبك ستنسى كل المخلوقين وستتجه إلى رب الخلق سبحانه وتعالى وهذا هو الواجب عليك الواجب عليك أن تتعلق بإله السماوات والأرض أن تتعلق بإله العرش جل في علاه أما التعلق بالخلق فهذا دليل على ضعف الإيمان وقلة اليقين في القلب فإذا كان الإنسان مؤمنا إيمانا يقينيا بربه سبحانه وتعالى إنما يصمد إلى إله واحد جل في علاه أما البشر أما الناس فأولئك لا يصمد إليهم إلا من ضعفت صلته بالله سبحانه وتعالى قد تحتاج إلى صديق إلى زميل، إلى حبيب إلى أخ في حاجه من الحاجات لا بأس وقد وقع ذلك من اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وقع من الأنبياء ولكن الصمدية واللجوء والتوكل وتوكيل الأمر إنما يكون إليه سبحانه وتعالى لا إلى غيره هذا الامر في قوله سبحانه وتعالى الصند التغابل وتأمل كلمة التغابل في سورة التغابل حان الان وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة هو ريال واحد او جنيه واحد او فلس او قرش عندما تشتري شيء قيمة ريال واحد فتذهب تشتريه بعشرة الاف ريال أليس هذا غضل شيء قيمة ريال واحد تشتريه بعشرة ألاف ريال شيء كيمة جنيه تشتريه بعشرة آلاف جنيه، شيء كيمة درهم تشتريه بعشرة ألاف درهم تصور أنك تشتري قلم أو تشتري مسواك أو تشتري شيء من الأشياء البسيطة جدا تريد أن تشتريه وكان المفروض أن تشتري بهذه القيمة الزهيلة البسيطة إذن أنت تدفى فيه مبلغا وقدرة أضعاف مضاعفة لا حد لها ماذا يحصل عندك ألا يحصل في قلبك ندم شعور بالغبن أن هذا الذي باعك قد ضحك عليك قد قد أخرنا حطك هذا الذي يحصل في يوم القيامة الذين ضيعوا حدود الله أن يشعرون بغضب شديد جدا ولذا ثم الله عز وجل هذا اليوم يوم التغابن يوم التغابن ولذا يبحث كل إنسان في يوم القيامة عن إنسان ظلمه هو في الحياة الدنيا يتمنى أمنه أن يكون من الناس من لطمه أن يكون من الناس من سبب، أن يكون من الناس من أخذ ماله، أن يكون من الناس من صدم سيارته عربية وذهب ولم يصلحها له. يتمنى أن إنسان مر على بيته فكسر زجاجته له. يتمنى أن إنسان مر على أحد من أولاده فأخذ منه شيئا. يتمنى أنه صلى في المسجد فلم يجد حذاءه بعد أن خرج من الصلاه يتمنى امنيه في يوم القيامة ينتحف عن حسنات يوم تغاب يريد أن يغب ذا الانسان ليأخذ هو هذه الحسنات لأنه ظلمه في شيء من أموره. فيوم القيامة يوم تغابل. الناس يبحثون من نغب لهم. ويبن الآخر بأن له حسنات له صلاة له صيام له, له له له ثم ما يدري إلا وقد جاءه الناس. أكو أكو جاءه الناس اعداد كثيرة جاءه اقوام من الخلق كل منهم يطلبه في شيء من حقوقه. هذا يأخذ منه لأجل أنه اعتدى عليه في ماله وذاك اعتدى عليه بلسانه وذاك اعتدى عليه بيده وذاك اعتدى عليه في شيء من أموره. فيجتمع هؤلاء جميعا عليه. فيأخذون من حسناته. يأخذون من, من حسناته. فيكاد لا يبقى منه شيء. هذا هو يوم التخبن. وسميت يوم التغابن بهذا الاسم لأجل هذا الغرض. ذلك يوم التغابن. سمى يوم القيام بيوم التغابن لأجل هذا. سيحصل للناس غد شديد جدا في يوم القيام بسبب هذا الأمر. وسيحصل لهم غد شديد أيضا لأنهم. قصروا في عبادة الله عز وجل وارتكبوا شيئا من نواهيه سبحانه وتعالى كذلك في المترفرة في عبقري أحقابا صنيا باقي جمالات النصفر عتية ونحوها من الكلمات المذكور لك أيها المبارك هذه الكلمات لعله يأتي أنثلة على بعض منها أما المرور عليها جميعا فهذا لا يمكن أما المرور عليها جميعا فهذا لا يمكن أبدا وأنا أتمنى لو كان هناك من الوقت ما نستطيع أن نبين به هذه الكلمات بل وغيرها أتمنى هذا ما نبين به معاني هذه الكلمات في كتاب الله عز وجل بل وغيرها أيضا لا تكلمنا عنها كلاما يوضح شيئا مما جاء في كتاب الله أما الوقوف على كل المعاني فقد نعجز عنه ولكن خذ مثلا سريعا في قوله سبحانه وتعالى رف, رف رف هذه الآية وردت في أي سور في سورة الرحمن في سورة الرحمن يقول الله عز وجل ماذا متكئين, متكئين على رفرف خضر على رفرف خضر وعبقري حسان متكيين على رفرف خضر وعبقري ما معنى متكيين على رفرف خضر وعبقري حسن؟ عندما تنظر في كلام المفسرين رحمهم الله، فيقول لك تنظر في كلام ابن عباس مثلا أو في كلام سعيد بن جبير، أو في كلام غيره من الأئمة، أو كلام المفسرين من تأخر يقول لك الرفرف هي البساتين. الرفرف هي أطراف القصور، الرفرف هي الحدائق التي تكون في القصور، الرفرف هي كذا سيذكر لك من هذا النوع من التفسير. طبعا قد تتعجب، إيش معنى كلمة رفرف؟ هل رفرف حقيقة تدل على كلمة مستان هل رفرف في اللغة معناها بستان؟ هل رفرف في اللغة معناها حديقة؟ هل رفرف في اللغة معناها الأشجار وأطراف الأشجار ونحو ذلك؟ نعم. حرفوا في اللغة تعني يعني البساط وأطراف البصوت يعني البساط يطرق عليه رفرف ونحو ذلك لا ولكن ارجع إلى أصل اللغة حتى تفهم كلامهم رحمهم الله لما تكلموا هؤلاء بهذا النوع من التفسير حتى تفهم الكلام ارجع إلى أصل اللغة أصل الكلمة في اللغة العربية ماذا تدل عليه كلمة رف في أصل اللغة تدل على ماذا تدل على نوع من من التدلي نوع من التدلي تدل على أن هناك شيء يكون طرفا لشيء آخر هناك شيء يكون طرفا لشيء آخر كما تقول مثلا في حتى في الاستخدام المعتاد الآن السيارة ليس لها رفرف ما هو الرفرف في السيارة هو الذي يكون في في طرفها أليس كذلك البيت يقال له له رفرفة ما معنى له رفرفة أي له شيء إيش؟ متدلي الشباك له رفرفة ونحو ذلك هذه هي الرفرفة في لغة العرب بقيت على معناها إلى زمننا هذا الرفرفة والرفرف في لغة العرب هو الشيء المتدلي هو الشيء الذي يكون في أطرافي فشيء أصلي هو تابع له هذا هو الرفرف فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى متكئين على رفرف خضر متكئين يعني هم متكئين الآن الجلسه اتكاء ولاتكاء يكون بالميل على أحد الجانبين ونحو ذلك يعني جلسه مريحة جدا متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف كيف متكئين على رفرف أي متكئين على أطراف لكن هذه الأطراف أطراف ماذا هذه الأطراف طارئة تكون أطراف القصور ما هي أطراف القصور هي هي البساتين. حسنت أحسنتم يا بارك الله فيك أطراف القصور هي هي البستين هي الحدائق فجابي نعمة شوف كيف طبع المسافة مباشرة لكنه ما ليس رحمه الله رضي الله عنه عن أمة المفسرين في ذلك الوقت لم يحتاجوا إلى أن يبين لك أن معنى كلمة رفرف هي الطرف وأن القصر له رفرف وأن طرفه هو البستان هذه هذا الكلام الطويل لا يحتاجون إليه يعني لو جاء ابن عباس في زمنه وأراد أن يفسر القرآن فقال الكلام الذي, الذي قلته لكم الآن قال الكلام الذي يقول لكم الآن لا يعني قاموا من مجلسه رحمه الله وتركوه كلام مؤمن بيكون نحن معلوم عندهم فلا حاجة إلى, فلا حاجة إلى تكراره فكلمه رفرف هي الطرف طيب ابن عباس ما أراد أن يفسر قال لك الطرف رفرف هو البستان قال لك سعيد بن جبير رحمه الله الرفرف هو الحديقة قال لك الثالث الرفرف هو أطراف الأشجار قال لك الرابع الرفرف هو أطراف البسط في الجنة أنهم يجلسون على أطراف هذه البسط لأنهم ملتمين حلقات يجلسون على هذه البسط متكين على تلك, تلك الكراسي تلك الأرائي متكين عليها فكانت جلستهم على هذا النحو فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى متكين على رفرف متكين. فذكر لك الرفرف ليدلك على عظمتي ما هو أجل من, من الرفرف إذا كان هذا الرفرف فما ذلك بالأصل بالقصر نفسه هذه الحديقة ما ذلك بمن كان داخل هذا المنزل العظيم الذي عده الله عز وجل بأهل الجنان نسأل الله لنا ولكم من فضله أيها الأحبة فاصل قصير ثم نعود للكلام عن المرحلة الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس العلم الذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت قرون من قبليه وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حقا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون مجالس العلم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصلي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حياكم الله أيها الإخوة مرة أخرى كنا في الكلام على الثانية من مراتب الكلمات الواردة في كتاب الله عز وجل وهذا النوع من الكلمات هو الذي سنقف عنده طويلا بإذن الله جل وعلا بما نستطيع من الوقت سنقف عنده طويلا لأنه بحاجة حقيقة أن كما يقولون في لغة العرب بحاجة أن يثور ما فيه أن يثور ما فيه وكما قال ابن مسعود تأملوا القرآن وثوروا ما فيه إن فيه علم الأولين والآخرين أي سيئوا ما في إبحثوا ما في فتشوا عما فيه هناك مرتبة ثالثة من الكلمات وهي كلمات الغامضة لعل الخارج السلام يقرأ المرتبة الثالثة كلمات غامضة بالنسبة لكثير من الناس لا يدرك معناها إلا بمراجعة كتب التفسير واللغة مثل انكدرت مقمحون زرابي الوثين حمئة الترائب ذنين أبا قبضا أمشاج جد ربنا سائحات لكانود ومن هذه الكلمات بعد المراجعة ما يلحق بالمرتبة الأولى ومنها ما يلحق بالثانية أحسنت وارك الله فيك هذه المراتبة بالنسبة لمرتبة الثالثة ذكر أنها بعد البيان وبعد الربع إلى كتب التفسير سيتبين إما أنها من النوع الأول واضحة أو أنها من النوع الثاني فلا حاجة إلى الوقوف عندها لكن قبل أن ننتقل أريد أن أسأل هل هناك إشكال فيما تقدم جزاكم الله أخير إن كانت هناك كلمة واضحة المعنى الظاهر ولكنها تحمل معنيين فإلى ما أرجع إلى السياق والسباق واللحاق مثل مثلا كلمة والليل إذا عفعث أرجع إلى اللحاق والصبح إذا عفعث معناها أقبل أو العرب فأرجع إلى كلمة والصبح إذا تنفس وأقول إذا الليل إذا عفعث أي أدبر أم أخذها على أقبل مثل مثلا كلمة قر وتربطنا وتربصنا هنا ثلاثة كرؤ فإلى ما أرجع احسنت ما الله فيك في الكلمات إذا حسمتها أكثر من معنى فهذا سيكون راجع إلى اختلاف إلى اختلاف المفسرين. والترجيح عند الاختلاف المفسرين هي مرتبة عندنا من المراتب أظنها أنها المرتبة السابعة أظن أنها المرتبة السابعة أو السادسة عندنا في هذه المراحل وهو ما يتعلق بالمرجحات التي نستعين بها على ترجيح قول على قول عند اختلاف المفسرين المفسرون في اغلب أحوالهم انهم متفقون والخلاف في التفسير قليل الخلاف في التفسير قليل خصوصا الخلاف بين العلماء الاوائل رحمهم الله يعني عندما تنظر في طبقة الصحابة طبقة التابعين طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم أيضاً ديقالي هذه الطبقة الخناف بينهم في تفسير كتاب الله عز وجل قليل ليس بالكثير كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونبه على ذلك جماعة كثيرة من أهل العلم وأشار إلى ذلك ابن جليد الطبري رحمه الله رحمة واسعة فالخناف بين المفسرين خصوصاً من أهل العلم والتحقيق قليل ليس بالكثير وهذا من رحمة الله عز وجل بنا ولكن هناك مسائل اختلفوا فيها نعم هناك مسائل اختلفوا فيها ما يسمى باختلاف التضاد أما اختلاف بالتنوع فهو يسير ليس هناك تعارض أما اختلاف التماد والتعارض فهناك نعم آيات حصل فيها خلاف تعارض بين المفسرين بين آئمة المفسرين وهذا النوع من الخلاف نحتاج فيه إلى مرجحات إلى قراء إلى قواعد نستطيع بعدها أن نأتي إلى هذا القول فنقول هذا القول راجح وإلى ذاك القول فنقول هذا القول مرجوح بقراءة كثيرة وهذه القراءة ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث بل هي تزيد على الثلاثين قرينة عندنا ما يقارب ثلاثين قرينة من خلالها من خلال النظر فيها والتأمل فيها نستطيع أن نرجح بين أقوال المفسرين لكن هناك قراء قوية جدا وهناك قراء ضعيفة، هناك قراء كثيرة الاستخدام، وهناك قراء قليلة الاستخدام من أهم القراءن في هذا الباب ويستفاد منها فيما سألت عنه بارك الله فيك فيما يتعلق بما يسمى بلغة القرآن. وهذه يستخدمها ابن عباس رضي الله عنه استخداما كثيرا، ويستخدمها أيضا من جاء بعده، يستخدمها ابن جرير، ويستخدمها أيضا كذلك ابن كثير، ابن عطية. ويستخدمها أيضا من أئمة أهل التفسير يستخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويستخدمها ابن عاشور هؤلاء من أكابر أهل التفسير يستخدمون هذا النوع من الترجيح وهذا النوع من القرائن وهم يتعلق بلغة القرآن تأتي إلى الكلمة هذه الكلمة في كتب اللغة لها معنى وفي كتاب الله سبحانه وتعالى إذا تكررت في كثير من المواطن لها معنى تأمل هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل لما تكرت في ثلاثين موطن في أربعين موطن في خمسين موطن لما تتأمل هذه المواطن جميعا تجد أن هذه الكلمة في أحيان أنها تدور على معنى على معنى واحد فإذا جئت إلى موطن الخلاف عندئذ فهذا الموطن يكون في الأولى أنه تابع للمواطن الثانية مثل لفظة الزينة مثلا في كتاب الله عز وجل الزينة في كتاب الله ثارثا تطلق ويراد بها الزينة الظاهرة وتارة تطبق ويراد بها الزينة الباطنة تارة تطلق ويراد بها الزينة الظاهرة وتارة تطبق ويراد بها الزينة الباطنة. لكن لما تأتي في مواطن الخلاف، مثلا في تفسير ابن عباس وكذلك ابن مسعود لمسألة الزينة التي يجب على المرأة أن أن تغطيها، يجب على المرأة أن تغطيها. فالله سبحانه وتعالى أمر النساء بأن ماذا؟ بأن يبدين يبدِّن لها هن أن تبدي المرأة زينتها هذا النهي الذي جاء في كتاب الله عز وجل لها المرأة أن تبدي زينتها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية فهذا النهي جاء في كتاب الله عز وجل طيب الزينة هنا التي نهيت المرأة عن إبدائها ما هي هل هي الزينة الظاهرة أو الزينة الباطنة التي نهيت عن إبدائها الزينة الظاهرة المراد بها ما يكون من الجسد الظاهر يعني المرأة فتغطى وتتحجب تغطي وجهها تغطي يديها تغطي ما أمرت به ثم إلى خرجت في الشارع سيبقى من زينتها طاهر بدنها سيبقى من ينظر إليها يعلم أنها طويلة أنها سمينة أنها قصيرة أنها نحيفة أنها وكذا كذا سيجد من من مظهرها ما يعتبر زينة بالنسبة له بقي هناك من الزينة ما لم تستطع المرأة أن أن تغطيه. فلم تؤمر المرأة أن تضع حجاب عليها من أولها إلى آخرها هكذا لا يظهر شيئا منها مطلقا هذا لم يكلف الله عز وجل به المرأة مطلقا ولم يامر به الناس ولكن أمرهم أن يغطوا الزينة فذن مسعود رحمه الله ورضي عنه لما نظر إلى هذه الآية في تفسيرها نظر إلى قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن ثم أخر الزينة واختلف الأمر عنده هل الزينة هي الظاهرة أم الزينة الباطنة معنى هل الزينة الظاهرة التي ذكرت لكم أم الزينة الباطنة التي هي الوجه والكفان هل هي الزينة الظاهرة الوجه والكفان أم أن الزينة الباطنة نظر إلى هذه وإلى تلك ففي مسعود لما نظر إلى الزينة التي نهيت المرأة أن تبديها في هذه الآية وحصل نوع من الاختلاف المراد هنا أو هناك وكذلك ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين نظروا إلى الآيات الأخرى نظر بن مسعود ومن وافطه إلى الآيات الأخرى التي جاءتها فيها لفظ الزينة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو ما يقارب سفع عشرين كلمة لفظة الزينة وردت ما يقارب هذا التكرار في كتاب الله سبحانه وتعالى وعندما تتأمل هذه الزينة ستجد أن لفظ الزينة في كتاب الله سبحانه وتعالى من أول القرآن إلى خاتمته تكاد تقطع يقينا بأن هذه المواطن إنما يراد بها الزينة الظاهرة للزينة الباطنة تأمل هذا في زينة الأرض التي اخبر الله عز وجل عنها وكذلك في زينة السماء ولقد زينا السماء الدنيا لمصابيح زينة السماء الدنيا لمصابيح زينة ظاهرة أو باطنة ظاهرة. ظاهرة كذلك زينة الأرض زينة ظهر. والزينة زينة, زينة ظاهرة أو باطنة زينة زينة ظاهرة وهكذا خد ما شئت المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة باطنة أو زينة, ظهر. زينة ظهر. ظاهرة فتأمل كلمة الزينة في كتاب الله عز وجل وستجد أن الزينة المراد أن الزينة المراد بها في كتاب الله عز وجل هي الزينة الظاهرة أن الزينة المراد بها في كتاب الله عز وجل هنا هي الزينة الظاهرة للزينة الباطنة فلما نحمل هذا المواطن الذي هو أصبح محل خلاف نحمله على المواطنة الأخرى يتبين لنا أن المرأة نهيت هنا أن تبدي الزينة الظاهرة أو الباطنة الظاهرة فعندئذ نرجح بينا كلام المفسرين في هذه المسألة بمثل هذا الترجيح كذلك فيما سألت عنه من الأمثل في مسألة القر ونحو ذلك هناك أمثل القر في كتاب الله القر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القر عند عامة العرب في أصل الكلام القرائن وغير ذلك ستجد أن هناك قرائن ترجح لك المراب واضح الكلام نعم طيب. بعد ذلك نقرأ في ما يتعلق بكيفية تدبر هذه الكلمات الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى لعنى قرأ بالسلام إذا تبين هذا فيبقى عندنا سؤال كبير وهو كيف يصل الطالب فهم كتاب الله تعالى إلى معرفة دلالة الكلمة والجواب أن معرفة دلالة الكلمة يكون بعرض الكلمات التي تتذبر آياتها على المراتب الثلاث السابقة ومعرفة درجتها من الوضوح والغموض فعندما تمر بكلمة في كتاب الله وتدرك أن فيها شيئا من الغموض أو أنها توحي بأن البحث فيها قد يفيد في معرفة دلالة هذه الكلمة بشكل أكبر وأوضح فعندها, فعندها نرجع إلى المصادر التي تساعد في بيان هذه الدلالة إن وجدت وهذه المصادر كثيرة متنوعة لكني تأحصر البحث في مصادر محددة تغني الباحث في مراحله الأولى فأقول نحتاج لفهم كلمات الكتاب العزيز فهما شبهتان من إلى ثلاثة في مراجع. عبد الرحمن كلمة شبهة تام. م? لا نريد المعنى الكامل التام الكلي. هذا قد لا يتيسر. ولكن على الأقل يكون المعنى شبه شبه تام. إذا ثلاثة في مراجع. جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير وإلا تفسير ابن كثير. تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عشور. لسان العرب لابن مندور أو القاموس محيط لفيروز أباد. أما عن كيفية الاستفادة من هذه المصادر فعلى النحو التالي: عندما نمر بكلمة في كتاب الله على الصفة الصادقة فإننا نعود أولا إلى تفسير نجاريد أو ابن كثير مع تفسير التحرير والتنوير وسنجد أن المفسرين المأثور يأتون بكلام الثلاث في بيان المراد هذه الكلمة. حدق النظر فيه ثم انظر لзам تفسير التحرير والتنوير فقد يذكر من المعاني فقد يذكر من المعاني ما يوضح كلام الثلاث. وينبه إلى ما كان خافيا عليك منه وقد يضيف معاني صحيحة لم تأتي صريحة فيما فضى أحسنت يا مارة الله فيك الآن أتكلم عن كيف يصل طالب العلم إلى فهم دلالة الكلمة الآن كأننا استوعبنا أن فهم دلالة الكلمة مهم جدا لفهم كلام الله سبحانه وتعالى يعني قبل التفسير نحتاج أن نفهم معنى هذه الكلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى لكن السؤال الوارد هنا كيف نصل إلى فهم دلالة الكلمة عندنا أشياء معينة على هذا الأمر عندنا أشياء معينة على هذا, هذا الأمر تمر بك الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى وأنت بما أتاك الله من يعني ما بقي لك من لسان العرب ومعرفه بهذه اللغة فأنت تعلم أن هذه الكلمة التي تمر عليك هي كلمة ظاهرة واضحة جدا ليس فيها ما يمكن أن يستنبط منه من المعاني ونحو ذلك إنما تمر عليك كلمة أخرى فتشعر أن من الممكن أن يخفى عليك شيء من معناها خذ مثلا في قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق عندما تمر بك هذه الآية قل هل ممكن أن يرد في خاطرك أن فيها معنى لم تقف عليه معناها ظاهرة ليس كذلك قل يعني القول معروف ليس فيها هناك معنى ظاهر فستطيع أن تقول والله تجمر علي في القول راح ذلك معنى لأنه معنى متداول معروف ظاهر بي أعوذ في بنفسها أيضا كذلك معلومة ولو رجعت إليها قد يجد لك الأمر بيانا شيئا ما لكن قل أعوذ برب الفلق كلمة رب أيضا كذلك واضحة ظاهرة لكن برب الفلق الفلق معنى الفلق عندك ظاهر بين تعلم أنت بما تعرف معنى كلمة إيش الفلق الفلق ما من ماذا من الفلق والفلق هو شيء من من الكسل والتحتيم ونحو ذلك لكن هذه الكلمة أنا تشعر أنت أنك لو رجعتها إلى كلام المفسرين وإلى كلام أيضا كذلك أهل اللغة في تفسيرهم لكلمة الفلق انا تشعر بأنها قد تستفيد شيئا بخفاء في معناها وإن كان هذا الخفاء قد يكون ليس تاما فعند مرور مثل هذه لا ارجع إلى كلمة الفلق وأنا أقول لك الآن ارجع إلى كلمة الفلق في كلام الصحابة وارجع إلى كلمة الفلق في كلام المفسرين وتأمل هذا ستجد تناسبا عظيما جدا وعجيبة في كلمة الفلق وفي وجودي هذا الوصف أو في حصول هذا الوصف في كلام الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بعينها هذه السورة سميت سوره الفلق ثم جاءت الاستعادة مبدا باسم الرب سبحانه وتعالى برب الفلق فذكرت صفة أنه سبحانه وتعالى ذكرت هذه الصفة أنه سبحانه وتعالى رب للفلق وهذه صفة مناسبة لما نحن فيه من قضية الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى لكن هذه المناسبة لو أخذنا في بيانها قد يطول الامر قليلا ولا أريد ذلك ولا أريد ذلك ابدا لأنه قد ياخذ علينا يعني مجموعة من الحلقات التي نحن بأمس الحاجة إليها وإلا فالوقوف هنا جميل جدا فيما يتعلق بالربط بين الكلمة دلاله الكلمة وبين السورة نحن تكلمنا عن الكلمات وعن دلالتها فكلمه الفلق هنا لها علاقة وطيطة جدا بكون هذه السورة من سور الاستعادة التي يتعود بها الإنسان، لأن الله عز وجل جعل المعوذات ماذا ثلاثة. كله الله واحد، وهذه هي التي يلجا فيها الإنسان الى الله سبحانه وتعالى. ثم أمره بالاستعادة بسورة الفلق التي هي تقيه من الشرور الظاهرة، ثم أمره سبحانه وتعالى بالاستعادة بسورة الناس التي تخلصه وتقيه من الشرور الباطنة. فتلك قل أعوذ برب الفلق فالفلق عادة ما يكون أمرا خارجا جاء ليفلق سواد محكم أحاط بشيء من الأشياء فكذلك هذه الصورة تكسر هذه الظلمة التي أحاطت بالإنسان وهذه الشرور التي غلفت بالنسبة لصورة الناس لا قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر ماذا الوسواس الخناس الوسوس والخنوس هذه يلفكم أمر خارجي يغلف أم أنها أمر باطني خفي أمر باطني خفي فتلك هي صورة الناس تحميك من هذه الوساوس من هذا الخنوس الذي من الشيطان يخنس يوسوس يأتي كثارة ويخلس ثارة يوسوس ثم يخنس وهكذا فسورة الناس تقيت من شره هذه الوسوس الخفية تقيت سورة الناس من سورة الفلك تقيت من من ال الظاهرة التي تحيط يمكن سميها بالفلق لأنها تفلق هذه الشرور الظاهرة التي يجعلها الشيطان حول هذا الإنسان المقصود هنا أن كلمة الفلق لها معنى ولا هذا لا لا ابحث عن ستجد أنه مناسب للسورة فتجد أنه مناسب للسورة التي تنزلت من أجل غرض محدد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأملك بالاستعادة من الشيطان بسور منها هذه السورة العظيمة فيما يتعلق بعد ذلك إذا مرت بك هذه الكلمات وشعرت بأنك بحاجة أن تراجع شيئا من الكتب التي تساعدك على فهم دلالة هذه الكلمات ذكرنا لك ثلاثة كتب ثلاثة كتب الكتاب الأول هو جامع البيان في تأويل القرآن الذي هو ابن جرير أو أيضا كذلك مختصره مختصر ابن كثير تفسير ابن كثير وهناك بعد ذلك تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور وهناك الكتاب الثالث لسان العرب لابن منظورة أو القاموس المحيط للفيروز أبانتي هذه الكتب الثلاث أيها المبارك تكون قريبة منك في مكتبتك فعندما تحتاج إلى الرجوع إلى كلمة من كتاب الله سبحانه وتعالى ترجع إليها ترجع إليها لتستفيد منها سيفيدك هذا في أمر كبير وجليل وهو أنك عندما ترجع بدءا إلى تفسير بن جليل أو تفسير بن كثير ستفهم كلام السلف ولو جزئيا ستفهم كلام السلف ولو جزئيا ثم بعد ذلك ستنظر في تفسير التحرير, التحرير والتنوير بن عاشور ستفهم أيضا كذلك مزيد من الفهم لكلام الله عز وجل إن بقي في ذهنك شيء من المعنى قد يكون غامضا حول هذه الكلمة يرجع بعد ذلك إلى لسان العرب ستجد أن المعنى من جهة اللغة قد اتضح لك جليا وبان لك وهذا سيوسع المعنى كثيرا سيوسع المعنى كثيرا بالنسبة لفهمك للآية التي تبحث عن معناها نذكر أمثلة على هذا الآن ذكرنا لك الطريقة والوسيلة السبيل لكيفية الاستفادة من هذه المرحلة نذكر الآن أمثلة توضح لك هذا الكلام كله من أوله إلى آخره وهذه أمثلة توضح ما ذكر أبدأها بالأيسر فهما المثال الأول قوله تعالى واذكر في الكتاب مريمة إذ انتبهت من أهلها كثيرا من... يبارك بارك الله فيك أنا الآن اخترت لك في المثال الأول مثال يسير جدا سهل حتى لا يثقل عليك المعنى لا أريدك أن تنفر لا أريدك أن تشعر بأن الأمر صعب وعسير جدا لا الأمر ليس بالعسير. فسأذكر لك أنثلة ابدا باليسير ثم ندخل شيئا فشيئا فيما هو أدق منه ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا فهم كتابه سبحانه وتعالى أيها الأحبة نقف عند هذا الحد ونواصل بإذن الله فيما نستقبل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا وهدبنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدي شباب المسلمين وشيبهم ونسائهم ورجالهم وصغارهم وكبارهم اللهم اجعلنا جميعا من العاملين بكتابك المقتفين لآثارك